يقول رحمه الله ومن ذلك كان من محدثات الأمور ما أحدثه المعتزلة ومن هذا حذوهم من الكلام في ذات الله وفي صفات بأدلة العقول وهو أشد خطرا من الكلام في القدر الكلام في القدر كلام في أفعال الله وهذا كلام في ذات الله وكلام في صفاته وهذا هو الذي حملهم على إنكار الصفات كما هي عكيدة معتذلة كرونا علو الله على فوق عباده واستوائه على عرشه وكذلك ينكرنا صفاته الذاتية تحكيما للعقول أف يحرفون كوله أكل شيء هارك إلا وجهه يريدون. كوله تعالى يريد نوجه ما عليك من حسابه من شيء وكول الله تعالى أهل ما خلقت بيدي أهل يداكم بشلطتان ولكثنع على عيني تجري بأعيننا هذه صفات ذاتية ينكرونها ويبالغون في إنكارها وينكرون أيضا ان الله تعالى يرى في الآخرة أو في جنة وينكرون الصفات الفعلية فيقولون أن الله لا يرضى ولا يغضب ولا يحب ولا يبغض ولا وسائر الصفات صفات النجول والمجي و أغصفة الاستوى كذلك أغصفات الفعلية كلها أغصفة المحبة وأغصفة العجب وأغصفة الفرح وأغصفة المكر والكيد والأسف ونحو ذلك وأجلتها في القرآن ينكرون ذلك هذا تحكيم لعقولهم عقول مضطربة أن أقول لهم لا تهكم هذه عقول مضطربة فإنها تختلف كبير ما يحدث بها الكلام السيء الذي إلى أهمية له لفائدة عليكم أن تتصلوا على السمع على الأجل السمعية وإنها كافية هكذا يقول انقسم إلى قسمين أحدهم من نفى كبيرا وردوا الكتاب والسلام من بعدك نفى هذه الصفات كلها وبعضهم نفى بعضها الأشائرة أجبت سبع صفات أجبت الكدرة والإرادة والعلم والسمع والبصر والحياه والكلام ونفو غيرها نفو الصفات الذاتيه والفعليه نفوا النزول والاستواء او العلوم الكلام أيضا ما اثبتوه حقيقه بل يقولون ان اثبتوا الكلام النفسي ولا يثبتون أن الله يتكلم بحرف الصوت يقولون إن القرآن ليس هو عين كلام الله وإنما هو عبارة أو ترجمة عن كلام الله هذا هذا كله قد توسعوا فيه توسع الأشاعرة عندهم كثومة الملفات. ويسميهم معتدلات صفاتية لأنها مذبت على سبع صفات الصفاتية وعهل السنة يثبتون جميع الصفات التي وردت ولكنهم لا يثبتون كيفيتها لا يكيفونها وينفون عنها التشبيه أي بصفات المخلوقين هذه طريقتهم يقولون إن إذا أثبتناها شبهنا بالنحلق والله ليس كم من أي شيء ويقولون إذا إن أثبتنا انه يرى لكان جسما لأنه لا يرى إلا في جهة لا يرى بالأفسار إلا في جهة هكذا فينفونا الجهات ويبالغون ينفونا الجهات كله. كلها كلها فيقولون إن الله ليس في جهة العلو ولا في جهة من الجهات هكذا عندهم فيقولون لو كان له كلام يسمع لكان جسما فينفونا كلام ادعونا أن الله لا يتكلم تعالى الله ويقولون أن الكلام لا يهدف إلا من لسان وشفتين ولهوات فأكل هذا مما وقعوا فيه وأنكروا كلام الله ورد عليهم العلماء ردا واضحا وفقهم النوهات الاستوى يعني من تأول الاستوى كلمة الأشائرة أن فوه لهذه الشبهة وأنها ترتدي معي يكون الله بجهة هكذا طريقة من تذيراته الجهمية اتفق السلف رحمهم الله على تبديعهم وتضليلهم ولهم مرجود مرجود أكذرة عليهم أمن أرضه أكثر من يتكلم على ذلك ابن سيمية رحمه الله وذلك لأن القرن الرابع انتشر فيه مذاب الأشائرة الذين يذبتون سبع صفات وتمكن فيه أيضا مذاب المعيزة التزيلة الذين لا يثبتون شيئا اي يثبتون الأسماء بدون صفات يقول ان الله سميع بلا سمع لا بصير بلا بصر قادر بلا قدره عليم بلا علم وهكذا نعوذ بالله فاذا كانت هذه المذاهب وانتشرت القرن الرابع والخامس والسادس والسابع في آخر السابع أخرج الله شيخ الإسلام ابن تيميه الذين كاب له من أهل السنة يستخفون أي من يخالفهم اتفق السلف على تبدئهم وتضليلهم سلك سبيلهم بباغ الأمور كجر من انتسب إلى السنة من المتأخرين أن يوكر في كلام كثير من المتأخرين ولكن لما اخرج الله ابن تيمية صدع بالحق ورد عليه كثير من كتبه أبي كتابه الذي يسمىه موافقة الصريح المقول لصحيح المنقول ويسمى كتاب العقل والنقل ماذا ابن القيم بقوله فقرى كتاب العقل والنقل اللذي ما في الوجود له نظير هاني وكذلك رده على كتاب الرازي ويسمى نقل التأسيس وكذلك في مقدمة رده على الرافضة يقول القسم الثاني المشبهة الذين أثبتوا ذلك بأدلة العقول التي لم يدد بها الأثر كل هؤلاء معتدلة ثم فرد على أولئك ما هؤلاء بالغوا في الإثبات ومنهم مقاتل ابن سليمان أبالغ في الإثبات إلى أن أشبه شبه الله تعالى أبي صبات المخلوقين اتبعه روح ابن أبي سليمان نوح ابن ابي مريم وطائفه من المهندسين كانه يقولنا لا نعلم السمع الا باذن واصبع خمسين من ذلك ولا نعلم العين الا بحدقه وطبقات وكذلك لا نعلم الكلام الا بلسان ولا هوات نقول لا تخوضوا في ذلك هذا امره الى الله اثبتوا هذه ولا تخوضوا الى هذه هذا مسلكوا طائفة يقال لهم كأنهم كانهم أن ان يكون قولهم بالعقيده إثبات ينسبون إلى محمد بن كرام يتكلم على مذهبهم صاحب كتاب الفرق بين الفرق وصاحب كتاب الملال النحال فمن هؤلاء من أثبت الإثبات هذه السياة الجسم أثبتوا الجسم يقول الشيخ الإسلام إن الجسم لا يجوز الكلام فيه إلا إثبات ولا نفيا بل نقول لا نقول إن الله جسم ولا إن الله ليس بجسم الكلام في إثبات أون فيه بدعة هناك من أثبت لله صفات لم ترد الكتاب السنة أكى الذين أجبلت الحركة أقد يستمدلوننا بهديث أتيته أنه نحن لا نفسر ذلك نقول أمرها إلى الله يقولون إنها بهم لازم الصفات مقاتل بن سليمان فارقا بينه وبين مقاتل بن حيان وإنه من السلف أنكروا على مقاتل حيث رد على الجهم ادله العقل نقول إن طريقة مقاتل في الإثبات خطأ أدت إلى التشبيئ وطريقة الجهم خطأ حيث أدت إلى طريقة التعطيل الأسنان شبه ربنا بصفاتنا إن المشبه عابد الأوثاني كلا ولا نخليه من أرصافه إن المعطل عابد المهتاني هكذا أمن السلف من يتحل قتله عن قتل المقاتل منهم مكي ابن إبراهيم الشيخ البخاري رحمه الله الصواب طريقة السلف فعلم السلف أفضل من علم الخلف امرار آيات الصفات وأحاديات ما جاءت كانوا يقولون أمروها كما جاءت بلا كيف لا تفسرونها، التفسير الذي يصل إلى التكيف لأن تقولوا إن نزولها كذا وكذا إن مجيء وكذا وكذا إن استواء وكذا وكذا أن يقولوا ان نثبتها كما هي ولا نكيفها أن نؤمن بها هكذا يقول حتى الصفات الفعلية أنثبتها ذكر السنعان رحمه الله حديث الاستهياء إن ربكم حيي كريم فقال الصفات الحياة أكثر من الصفات الفعلية نؤمن بها ولا نكيفها لا, لا نفسرها التفسير المشبهة ولا نسأل عن كيفيتها ولا نقول كيفيتها كذا وكذا ولا نمثلها هذا هو المذهب الحق نؤمن بها ونبيرها على ظاهرها ألا اتب الله سبحانه وتعالى ولا يصح أن أحد منهم خلاف ذلك البته وهو الإنرار والإكرار خصوصا أحمد رحمه الله ولا يخوضون في معانيها ولا يضربون لها الأمثال قال النهي أمثالك قال كوني تعالى فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعل لله أنجادا هل تعلم له سميا وما مسنا من ولم يكن له كفوا أحد ليس كمذل لي شيء ولا يحيطون به علما حين نكر بهذه الآيات حتى نتوقف عن أرخض في ما لا يعنينا هكذا يقولوا وان كان, وإن كان قريبا من زمان احمد رحمه الله فيهم ما فعل شيئا من ذلك سواء لطريقه مقاتل مقاتل بن سليمان كانهم يقولون اذا اثبتنا الصفات فلا بد اننا نثبتها على ما نعرف نثبت العين على ما نعرف ونثبت الكلام على ما نعرف إلى آخرة نقول هؤلاء لا يقتدى بهم الاقتداء بأئمة الإسلام وعلمائهم ولا وذكر أمزالهم عبد الله بن المبارك عالم خراسان في زمانه من مشاهير العلماء مالك بن أنس عالم المدينة في زمانه سفيان الثوري عالم العراق في زمانه ابو عمرو الاوزاعي عالم الشامي في زمانه الشافعي عالم العراق عالم وعالم المصر الامام أحمد عالم العراق اسحاق وابو عبيد ونهركم هؤلاء هم القدوة ولهم الحمد لله آخر ما رؤية عنهم أجالة على أنهم يثبتون الصفات ولكنهم لا يكيه أمروها كما جاءت كل هؤلاء لا يوجدوا كلام يمشي من جنس كلام المتكلمين فعن من جنس كلام المترجلة الذين يولدون كلاما لا أصل له حذلا عن كلام الفلاسفة، الفلاسفة هم الذين ينكرون أحكايك الأفعال، ينكرون أيضا الصفات كلها، وبالغوا في إنكار، وينكرون أيضا بعض الأجزاء. هؤلاء العلماء ما دخل. الم يدخل ذلك من كلام من سلم من قدح وجره الذين دخلوا في ذلك لا يسلمون من قدح وجره الذين دخلوا في هذه الامور التي هي امور غيبية لا يعلمها الا الله قال ابو جرعة وهو جرعة من علماء الهديث وهو أقرب أيضا لأبيهات من الرازي وهو من الذين يتكلمون في جرح والتعديل يقول كل من كان عنده علم فلم يصن علمه واحتاج بنشره إلى شيء من الكلام فلكتم منه يعني يريد علم الكلام صونوا علمكم عن أن تخلطوه بعلم المتكلمين الذين يتكلمون في الأعراض والأمعاض هكذا جاء هذا في كلامه يقول المصنف رحمه الله تعالى ومن ذلك أعني محدثات العلوم ما أحدثه فقهاء أهل الرأي من ضوابط, من ضوابط وقواعد عقلية ورد فروع الفقه إلي إليها وسواء خالفت السنن أم وافقتها طردا لتلك القواعد المكرره وإن كان أصلها مما تأولوه على نصوص الكتاب والسنة لكن بتأويلات يخالفهم غيرهم فيها وهذا هو الذي أنكره أئمة الإسلام على من أنكروه من فقهاء أهل الرأي في الحجاز والعراق وبالغوا في ذمه وانكاره. فأما الأئمة وفقهاء أهل الحديث فإنهم يتبعون الحديث الصحيح حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ومن بعدهم أو عند طائفة منهم فأما ما اتفق السلف على تركه فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به قال عمر بن عبد العزيز خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم فأما ما خالف عمل أهل المدينة من الحديث فهذا كان مالك يرى الأخذ بعمل أهل المدينة والأكثرون أخذوا بالحديث ومما أنكره أئمة السلف الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام أيضا ولم يكن ذلك طريقة أئمة الإسلام وإنما أحدث ذلك بعدهم كما أحدثه فقهاء العراق العراقين في مسار الخلاف بين الشافعية والحنفية وصنفوا كتب الخلاف ووسعوا البحث والجدال فيها وكل ذلك محدث لا أصل له وصار ذلك عمل علمهم حتى شغلهم عن العلم النافع وقد أنكر ذلك السلف وورد, وورد في الحديث المرفوع في السنن ما ضل قوم بعد هدى إلا أوت الجدل ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون وقال بعض السلف إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا أغلق عنه باب العمل وفتح له باب الجدل وقال مالك أدركت أهل هذه البلدة وإنهم ليكرهون هذا الاكثار الذي فيه الناس اليوم يريد المسائل وكان يعيب كثرة, وكان يعيب كثرة الكلام والفسيا ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمل مغتلم يقول هو, هو كذا هو كذا يهدر في كلامه وكان يكره الجواب في كثرة المسائل ويقول قال الله عز وجل ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي فلم يأتيه في ذلك جواب وقيل له الرجل يكون عالما بالسنة يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنة فإن قبل منه وإلا سكت وقال المراء والجدال في العلم يذهب, يذهب بنور العلم وقال المراء في العلم يقسي القلب ويرث الضغن وكان يقول في المسائل التي يسأل عنها كثيرا لا أدري وكان الإمام أحمد يسلك سبيله في ذلك وقد ورد النهي عن كثرة المسائل وعن أغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث وفي ذلك ما يطول ذكره ومع هذا في كلام السلف والأئمة تمالك والشافعي وأحمد وإسحاق التنبيه على مأخذ الفقر ومدارك الأحكام بكلام وجيز مختصر يفهم به المقصود من غير إطالة ولا إسهال وفي كلامهم من رجل أقوال المخالفة للسنة بأغطف إشارة وأحسن عبارة بحيث يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم بل ربما لم يتضمن تطويل كلام من بعدهم من الصواب في ذلك ما تضمنه كلام السلف والأئمة مع اختصاره وإيجازه فما سكت من سكت عن كثرة الخصام والجدال من سلف الأمة جهلا ولا عزا ولكن سكتوا عن علم وخشية لله وما تكلم من تكلم وتوسع من توسع بعدهم باختصاصه بعلم دونهم ولكن حبا للكلام وقلة ورع كما قال الحسن وسمع قوما يتجادلون هؤلاء قوم ملوا العبادة وخف عليهم القول وقل ورعهم فتكلموا هذا موضوع آخر وهو الجدال في الاهكام حدثا أبين كثير من الفقهاء، وسبب اختلافا في المسائل حتى وسعوا المسائل وكان كثير منهم يتكلفون يتكلفون في نصر مجالبهم التي يميلون إليها فهذه يقول إنها من محدثات العلو الذي أحدثها أهل الضعي يسمون أهل الضعي لأن غالب توافر على التخرص أرى كذا وكذا إلا تعيل في مسألة وكان لا يعرف الكتاب والسنة ولدنا الشرعية أفتى فيها برأيه واستحسانه دون أن يرجع إلى الأدلة ثم إنهم أهدث ضوابط وقواعد عقلية يردون فروع الفقه إليها لا شك أن هناك قواعد فقهية أخذها من الأهكام الشرعية المؤلف بالرجام له كتاب كبير سمه الكواعد الفقهية ولكن هذه الكواعد أخرى من الأدلة لكن الكثير من أهل الرأي يجعلوا الكواعد من نظرهم ليس لها أدلة أي من الآيات والهاديث إنها هي أهواء يستهسنونها فيقولوا هذه القواعد يقاعدون عليها سواء خالفت السنن والأدلها موافقتها طردا لتلك القواعد المكرره اذا كان عندهم قاعدة فإنهم يصرفون الأجلة إليها يصيرون عنكر هذه والآيات حتى توافق أقاعدتهم التي يقاعدونها. أهلك هذا من المذاهب وأرساه المذهب الحنفي. أهلك قواعدهم التي سمها قواعد أصول فقه. كثيرة أغلبها مجرد رأي واستحسان يقول أصلها مما تأولها على نطف الكتاب والسنه يعني قد يكون بعض الفكر كواعد, كواعد ولكن تاويلاتهم يخالفهم غيرهم هيها تلك التاويلات التي صرفوا لها الأدلة هذا هو الذي أنكره العلماء كونهم يصرفون الأدلة إلى تلك القواعد أنكروا أئمة الإسلام أنكروا على بعض الفقهاء الذين من اهل الرائي أهل الرائي متواجدون في العراق وفي الحجاز كان في المدينة عالما المشهور يقال له ربيعة ربيعة من أبي عبد الرحمن ويسمونه ربيعة الرأي لأنه كان يهتي برأيه ولكن أهل الرأي أكثر في الحنفية يقولوا أبى الفقهاء أو العلماء أو في ذمها الرأي وفي إنكاره، العلماء فقهاء الحديث يتبعون السنة يتبعون الحديث الصحيح حيثما كانت، وبالأخاص إذا عمل بها الصحابة ومن بعدهم أو وجد من يعمل بالحديث عند طائفة منهم ولأجل ذلك. حدثوا على رواية وذكر الآثار التي رويت عن الصحابة هكذا أما ما اتفق سؤاله على تركه اتفق السلف على علمة الأربعة على تركه فلا يجوز العمل به ما تركوه إلا عن علم علم أنه لا يعمل به أي تلك الآراء والتخرصات يقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: أخذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فينهو كانوا أعلم منكم أي الآراء خذوا منها ما يوافق الصحابة ويوافق التابعين لأنهم أعلم منكم. أما ما خالف عمل أهل المدينة. امن الحديث فكان مالك يرى الاخذ بعمل اهل المدينه ويقول اهل المدينه ما اخذوه الا عن النبي صلى الله عليه وسلم والعتم الصواب الاخذ بالاحاديث فليس كل الاحاديث بلغت اهل المدينه الجواء الواجب الآخر بالسنة أمما أنكره السلف الكاثرة الجدال والخصام والمراء في مسائل الحلال والحرام هذه أيضا مسألة أخرى مسائل الحلال والحرام الأولى أن يتبع فيها الدليل والأهده واضحة فيها وكذلك الآيات أن يقولوا الحلاء جاء في الحديث ما احله الله والحرام ما حرمه الله وما سكت عنه فهو عفو فلا يجوز في الجدال والخصام والممارات والمماحكه والمخاصمات من لم يكن طريق من يكن ذلك طريق لم يكن ذلك طريقة علمة الإسلام يعني كثرة الخصومات. فعدت هذه الجدالات والخطومات أبادهم أباد أهد الصحابة وبعد أهد أكثر الفقهة أكثر من أهدته أبقها الإراقين الكفة والبصرة كان بأولئك الفقاعدين يأخذ مذهب الحنفية وكذلك مسائل الخلاف التي حدثت بين الشافعية والحنفية وصنفوا الكتب الخلاف للخلاف البحث والجدال كان الإمام أحمد رحمه الله إياك كتابه كتابة المسائل الفقهية التي فيها خلاف ولكن اذا كان الاخلاف عن اجتئاته بغير دليل فإنه لا ينكره ألف رجل كتابا في المسائل الخلافية وسمناه الخلاف أنكر عليه احمد وقال الأولى أن تسميه التوشعة يعني أن خلافة العلمائي ذي توشعة على الذين يريدون أن يعملوا فهذه الخلافات التي بين الشرعية والحنفية اشغلت الكثير صنقوا ينكي الخلافات والسعوية المهف والجدال فهذا كله محدث ألا أصل له فصار ذلك علمهم يعني شغلهم الشغل اي لهم عن العلم النافع اذر والسنة وقد انكر ذلك السلف كلام السابقين اجاء في الهديث المرفوع ما ظل كوما بعد جن كانوا عليه الا اوت الجدل الجدل هو الانتصار للمسائل أو للمذاهب التي ذهب إليها أئمتهم أنقولوا اتبعوا الحق ولو كان مخالف لائمتكم وعلمائكم وقع هذا في الجدال في المسائل الفقهية ووقع أيضا في المسائل الأكادية أي بحيث أن أهدهم يتمحل أي لماذا بإمامه قال الله تعالى ما ضربوه إلك إلا جدلا أبلهم قوم خصمون عاب الله المشركين أي بأنهم يضربون الأنفال جدلا وخصومة فقوم خصمون وقال بأضو السلف اذا أراد الله بعبد خيرا فاته له باب العمل وأغلك عنه باب الجدل إذا أراد الله بعبد شر أغلك عنه باب العمل وفاته له باب الجدل أرؤي هذا عن معروف الكرخي أحد الزهاد من أهل مصر وهذا صحيح باب الجدل وباب النزاعات تشغل عن الخير حتى تشغل عن القلب وحتى توقع الإنسان في شك المالك رحمه الله يقول أدرك أهل هذه البلدة عن المدينة يكرفون هذا الإكسار الذي به الناس اليوم يعني التمحل في المسائل وفرض المسائل التي ما وقعت وكثرة الخلافات فيها وهي لم تكع كان مالك رحمه الله يعيب كثرة الكلام والفتية يقول إلا تكلموا في المسائل بغير علم ولا تفتو إلا بعلم ويستدل على ذلك بقول الله تعالى وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وبقوله تعالى ولا تقولوا أهذا حلال وهذا حرام لتفسروا على الله الكذب إن الذين يفسرون على الله الكذب ألا يهلحون يعني اقتصروا على ما تعلمون كان يعيب كثرة الكلام يرثت ويقول يتكلم أحدهم كأنه جمال مقتلم إذا اشتد خصومته فكأنه جمال هائج ومقتلم ويقول هو كذا هو كذا يهدره كلامه الذي يكرر ما يريده وهذا ليس طريقا مسلوكا كان اعمالك يكره الجواب في كثره المسائل سئل مره عن اربعين مساله فاسع في اربع وترك الواقع وقال لا ادري كل مالك يقول لا ادري من اخطا الى ادري اصيبت مقاتله فقال الله تعالى ويسألونك عن الروح كل الروح من امر ربي الروح التي في الإنسان والتي يكون بها حيا أن لا يعلم تعفيتها وخلقتها إلا الله خلقها الله تعالى وجعل بها هذه الحياة فقال في آدم ونفخت فيه من روحي وكان في عيسى وروح منه ولا اعلم كيفيتها الا الله ما أتاه جواب ان فيها كيده الروح أقيل لمالك الرجل يكون عالما بالسنن هل يجادل عنها قال لا ولكن يخبر بالسنه ولا يجادل أمن يرد ونحو ذلك إن قبل منه وإلا سكت يقول هذه السنه وهذه أدلتها وهذه لهذه صحيحة إن تكفل أميرة إلا فلا أجادلكم وقال المراء والجدار في العلم يذهب بنور العلم يعني كثرة في المجادلات يتذهب بنور العلم وقال أكل العالم كلام مالك رحمه الله المراء في العلم يقسى القلب ويورث الضغن يعني كثرت المرجعات له ومن كان يقول المسائل التي يسألونها كثيرا لا أدري هل مالك رحمه الله مع كونه إمام دار الهجرة؟ كان الامام احمد رحمه الله يسلك سبيله في ذلك مع انه عن كثره الاغلوطات المسائل وعن المسائل قبل وقوع الحوادث والاثر فيلك يطول ذكرها يتكلم عليها من مسائل قيم كتابه من الموقعين الفتية واشروطها والتوقف عن المسائل التي لا دليل فيها وكذلك ايضا كانوا الى سأله احد قال قال اعفنا انها حتى سكى واذا وقعت اجتهدنا فيها هذا معنى الاغلطات المسائل قبل وقوع الحوادث واشباه ذلك ومع هذا في كلام السلف ولئيمه كمالك والشافعي واحمد وإسحاق التنبيه على ما الفقه نرجع الى هؤلاء العلماء نجد في مذاهبهم التنبيه على ما الفقه في كتب الشافعي وفي موطع مالك وكذلك بكتابه أو في المسائل التي أثبتت عنه وكذلك المسائل التي كتبت عن أحمد ومن ذلك الأحكام كانوا يفتون بكلام مختصر كلام موجز يفهم بالمفصود من غير إطالة ولا إسهار وهذا هو الواجب لا يبطلون ولا يكسرون التردد ونحو ذلك هكذا ابي كلامهم من رد الاقوال المخالفه للسنه ابي ابطئ في اشاره واحسن عباره يقتصرون على كلام مختصر اشاره لطيفه عبارة حسنه يغني ذلك من فهمه عن إطالة المتكلمين في ذلك بعدهم لما كان المتاخرون يعني في القامة الرابعون بعده صاروا يتمهلون الانتصار الانتصار إلى مذاهبهم فتمحلوا في ذلك فالله عنهم الطهاو يرعب الله عنه كان شافعيا مما تحول حنفيا وألف الكتابه الذي سمى الشرف معاني الآثار وكان يتشدد في نصر المذهب الحنفي ويرد لذلك الأدلة الواضحة ثم الامام البيهقي الشافعي المذهب كان يرد في كتابه السنه الكبرى يرد الادله على ما هي عليه وإذا كان هناك خلاف مع الحنفيه يكسر من الادله التي ترد عليها كان ذلك أغضب بعض الحنفيه فرد عليه أحدهم يقال له ابن التركناني كتابا سماه الجوهر النقي فالرد على البيهقي وطبع في هاشية البيهقي هاشية السنة والذين طبعوه حنفية ولم يذكروا كلمته الرد على البيهقي يتمهل عندما ياتيه احاديث مخالفه لمذهبهم اي مذهب الحنفيه هناك الزي صاحب الاصابه صاحب نصف الرايه منصف لانه محدث فهو يذكر أحاديث أمو التي يسدلون بها ثم يذكر أحاديث أمو خالفهم ولا يتمحل في الرد الحاصل أن في كلام الائمه كلام من رد الأطلاء المخالفة للسنة كلام بأطلاء في إشارة أحسن يغني ذلك المفاهما عن إطالة المتكلمين بعده بل ربما لم يتظن تطلق كلام بعده من الصواب ذلك ما تظنه كلام السلف ولأيمان اختصاره وإجازة كلام السلف مفتصر وموجز ومع ذلك يغني عن الإسهاب الذي يكل من بعده ما سكت من سكت عن كذرة الخصام والجدال إن سلف الأمة ما سكت جهلا ولا عجزا ولكن سكت عن علم الخشيه يقولون لا نخب ولا نتكلم الا بعلم و نقف ها هنا على في صلاه احدى و وما و ما تكلم الى اخره والله اعلم و صلى الله عليه وسلم بسم الله وعليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم ورفع قدركم هذا سائل يقول هل الاشاعره من أهل السنة والجماعة وهل كان العز بن عبد السلام أشعريا؟ لا شك كان المذهب الأشعري حدث في آخر الكامن الثالث. وتمكن في الرابع هذا العتدية أكثرهم أو كلهم على مذاهب العلماء شافعيه وحنفيه وملكية وحنافة ولكن خالفوا أئمتهم في العقيدة وأخذوا كتب أبي الحسن الأشعلي في العقيدة ويسلكوها ونقول إن هذا يعتبر خطأ هم أقربوا إلى السنة حيث أنهم اعتقدوا اعتقدوا ام ام بعض السنة وأثبتوا بعضها من العلماء من ذكرهم بأهل السنة السفاريني عدى الأشائر والأتريدية عدىهم من أهل السنة يعني أنهم من أقرب ولكن الصواب النبي من هذه المخالفة ومنهم أهل عز بن عبد السلام وكذلك ايضا هجر ابن هجر وكذلك ايضا النووي في باب الصفات ينكرون اكثر الصفات السلام عليكم اليكم فضيله الشيخ هذا السائل يقول ما هي افضل الكتب الموجوده لرد على الرافضه لمن اراد ان ينصحهم ويدعوهم الى الحق الرد على الرافضه كثير كتب في ذلك مشاعر فهناك كتبا أهل الشيخ محمد مال الله وهو من أهل البحرين ابتلي بهم في البحرين بكثرتهم واقتنى كتبهم حصل على كتبهم التي فيها مذاهبهم ولما توفي رحمه الله أوقف كتبه وذكروا أنها نقلت إلى مكة وإلى المدينة فله كتب كثيرة ورد عليهم كذلك من علماء الكويت عثمان بن خميس وفقه من الله إذا فعظ كتب فالرد على الرافضة وذلك لأنهم متكاثرون في الكويت وقد حصل على كتبهم ورد عليهم منها كذلك كتب عليهم ورد عليهم كذير من الإخوان منهم شاب من أهل الشرقية علي العماري ولكن يخفى اسمه يسمى نفسه عبد الله السلفي ويسمى نفسه عظى علي السني ولم يظهر في الشاشات لأنهم لو عرفوا أهلك له، لأنه رد عليهم ضدها ومن كتبهم لفر في ذلك كذلك عالم كان في المدينه وانتقل الى الرياض سعد الشهري له عظ كتاب فرج عليهم فضحهم بكتبهم فضح كتبهم احسن الله اليكم فضيله الشيخ هذا سؤال يقول هل الموت في يوم الجمعه من حسن الخاتمه وما صحة الحديث الوارد أن من مات يوم الجمعة ينجو من عذاب القبض ما أذكر في ذلك دليلا الموت إلى وافى الإنسان في أي يوم أو يكون على ما قدم له بعمله أي يوم من أيام الأسبوع كثير من الاخوه فضيله الشيخ صدر واسلتهم بقولهم إننا نحبك في الله. وهذا شاب يقول قاربت على بلوغ سن الأربعين وأرجو الله تعالى أن يتوب علي ثوبة نصوحة فهل تنصحوني بسكن مكة المكرمة أفضل أو مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لفضيلة الموت بها وخاصة مع كثرة الفتن والمحن في هذا الزمان وفقك الله وسلم لأخطات نقوله ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم في أبوه في سنة الثمان وسنة التسع قوم وقالوا أتنصحنا أن نهاجر إلى المدينة فقال تبصر في دينك واعبد الله ولهم وراء البحاط اعبد ربك في أي بلد يتسر لك أو المدينة أو جدة أو أي بلد يترسل ركب كانت فيه وتجده أسباب الرسل عسن الله إليكم فضيلة الشيخ هذا أحد الإخوة يقول نحن في هذه المدينة نفتقد في هذا الصيف المخيمات الدعوية وهناك من يدعي أنها من أسباب الدعوة إلى الإرهاب والفكر الضال فكيف نستطيع أن نرد على هؤلاء فقامها بين مخيمات. في هذه البلدة محافظة وكذلك أيضا في الطائف وفي كثير من البلاد ولم يحصل بها والحمد لله إرهاب أبل يحسون على السمع والطاعة وكذلك أيضا يعلمون الأقيدة ويعلمون الأحكام وينهون عن المحرمات ويحذرون عن الشركيات وعن الفواهش فميان فوائد الذي يقول إنها ان هذا ليس بصحيح وكلمة الأرهاب هذه كلمة متعملة حديثا وليس هناك الحمد لله من يشيد للدولة أو يحاول أن يثقر عليها أو نحو ذلك ولا يقدرون على ذلك ليس عندهم قدرة يقاومون بها أدوا كما هو مشاهد معروف ونعرف مثلا من أربع سنين أو خمس سنين لم يحدث زورات ولا تفجيرات ولا غير ذلك ومع ذلك اذا وجدنا من يحاول أو يطعن في الدولة أو نحو ذلك فالينا أن نخبر به قبل ذلك ننصره أسلام الله وليكم رضيلة الشيخ وجزاكم الله عنا خير جزاء نكتفي بهذا القجر وصلى الله وسلم نبارك على سيدنا محمد موفقين إن شاء الله